<تصفيق> ربنا ولك الحمد الحمد لله الذي أنشأ وابارا وخلق الماء وفارا وأبدع كل شيء وذارا لا يغيب عن بصره صغيرا sha ka والوسيلة والفضيلة والمقام الأرفع اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اللهم ارزقنا العافية وأدم علينا العافية ولا تحرمنا العافية نسألك في ليلة الرجاء هذه اللهم إنا نسألك في هذه الليلة التي حال الموت بينها وبين كثير من خلقك إلى man أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار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 is تبعون ألف وحرم على الصراط أقدامنا وحرم على النار أجسامنا يا رب, الأمن يا رب الأمن والأمان اللهم إنا نسألك الأمن والأمان اللهم إنا نسألك الأمن والأمان فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت اللهم لا تغلق علينا أبواب رحمتك اللهم يا حي يا قيوم لا تغلق عنا أبواب رحمتك ولا تحجب مشتاقيك إلهنا إلهنا أتسود وجوها خرس ساجدة بين يديك أتخرس ألسنات النطاقات بالثناء عليك أتطبع صنو <تصفيق> آذان تحنا على والدين اللهم يا الله اللهم من كان منهم حيا اللهم أسعده يا الله اللهم ومن كان اللهم ارف بشبابنا وفتاياتنا الهنا من تاب منهم اليك فتوب عليه اللهم من تاب منهم اليك اللهم فتوب عليه اللهم فتب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 women care. اللهم إنك تعلم أن بقلوبنا من الخوف على شبابنا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 اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا يا بي السلطان اللهم انهم يتالمون اللهم اشفي يا ربنا ما نبت لي بالاورام اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا اللهم ردهم الى اهليهم واوطانهم فريحينا سالمين فريحينا سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انك تعلم انني والعقيم والسقيم والمديون والعذب والأيم والمسحور والمحسود والمعيون والمنسوس ومنهم من لا نعلم حالة اللهم ومنهم من لا نعلم حالته وانت تعلم حالته يا علام الغيوب اللهم انا نسالك سؤال من وثق بك واحسن ظنه فيك واحسن ظنه فيك اللهم يا حي ويا قيوم اللهم لا تخرجنا من هذا الجامع الا وقد ارديتناك وشفيتناك وكفيتنا حيو يا قيوم اللهم اجعلها تطلع <laughs> عاد اللهم اجذر جال أمننا بكل خير اللهم اشرك برحمتك يا فاطر الأرض والسماوات اللهم أمن هذه البلاد اللهم احفظ هذه البلاد اللهم تول أمر هذه البلاد اللهم أحطها بعنايتك اللهم اكفي أهلها وولاة أمرها ومن عاش فيها كل شر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 اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا محمد